رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لهم الْأَزْوَاجَ وَالْأَنْعَامَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ يَنِ الْمَكْرُ مَعَ الظَّالِمِينَ نَعُدُّهُمْ كَوْنًا صَيْنًا كَأَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَقْوَامَ قُطْرًا مِنْ أَقْرَاصِهَا وَالظَّالِمُ يَحْكُمُ نُصْبًا بِحُكْمِهِ وَهُوَ يَجُرُّهُ مكر الذين من قبلهم <تصفيق> فإذان المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمنعك بسار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله جديدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يا أيها الناس أنتم الفقرار إلى الله والضعام الغني الحميد لا شيء يذهبكم ويحصي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تتر وافرة وثرة أخرى وإن تدعو الصلة إذا خلزها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا خربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفقه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظر ولا الحر وما يستوي الأحيان ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبيس الحق بجيرا ونذيرا إنا أغسلناك بالحق بجيرا ونذيرا وإن من أمة إلا قلاب فيها نذير